تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ديماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنسان